يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكان تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 يا أَبَتِ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقر وبنى له جيا ووَهَبْنَا لَهُ مِرْضَ اللَّهِ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 وَالْقُرْرُ فِي الْكِتَابِ إدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا هُلَاءِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعْلُوَحَ ومن منحملنا مع نوح و من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا و جتبين إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خرُسُّوا و بقيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا مت ولا سوف أخرج حيا، ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكو شيئا.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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 والباقيات الصالحات خير عيد ربك ثواب وخير مردا أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لئو مَا لؤ وولدا أَقَلَّ عَلَى الْغَيْبَ أَمْ تَخْذَ عِذَارُ اللَّهِ لِعَهْدٍ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ ولدا. إِن السموات والأرض إلا آتِر اللَّهُ مَانِعَ الدَّابَعَ لا قَد أَحْصَاهُمْ وعدهم عدا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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا